عليه وعلى اله وسلم اعطاه لحاجته لأنه قال والله ما بين أهل بيتنا بي. بي. أن... لا أهل اهل بيت افقر منك نعم قبل ذلك أن انا تصدق قبل اي عمل حاج كيف لماذا قال الله النبي صلى الله عليه وسلم قال الامر تصدق فيه ايه ظن أن حاله ماشي ظن انه هما عنده حاجه ما عليه حاجه لكنه لا يجد ما يتصدق به لكنه هو ما نعم قال الرسول اخذ التصدق به لأنه لا أستطيع أن يتصدق يعني ما عنده إلا مقدار كفاية فقط فقال اخذ هذا التصدق به فلما قال ما في أهل بيته فقر منه قال تصدق به هذا فالهذا الشخص رجل في الحال هذا الشخص يعطيك. يعطي مين؟ ليش؟ يكفر يصدق. نعطيه يكفر. ليصدق وتم أعطنا أبيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل. هنا هذا الرجل أبعه رسول لحاجته. في الأول قال خذ هذا تصدق به. لأن تمر الذي جاء قد لكم من الزكاة من الدجاج من الزكاة ومن غيره. فإذا فإذا تبرع له أحد إذا له واحد من بيت المال أو من المال يقصد يعني يكفر به. ولا بأس <تصفيق> اي نعم يعني هذا قوله بالاول خذ هذا تصدق به مع انه لا جد هذا عمو على سبيل وجوب نعم هذا يقول نعم إن الحكم المرتبط على وسط أقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف الضعف. طيب معناه واضح يعني مثلا إذا قلت أعطي الفقيرة من بيع من من مالك كل من كان أفقر فهو إيش أحق إذا قل مثلا عذر الفاسق كل من كان فاسق أفضل... هو أحق بالتعزيل ثلاثة أتصل النسان وقد توضع قبل البدء بالغسل ثم مره يده أثناء الغسل السؤال السؤال السؤال إذا اتصل النسان وقد توضع قبل البدء بالغسل ثم مره يده أثناء الغسل على فرجه بدون قصد هل يبطل وضعه أم, أم, أم عبارة عن لمس خفيف الصحيح أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان الشهوة وعلى هذا فلو أصاب سيدوهم ذكرهم في أثناء الغسل فلا يستمر ولا, ولا شيء عليه. سمع. نعم. ها. وانتبه حسن. فيها قراءتان نعم ما هم حسنة حسنة والثانية حسنة حسنة ويضاعفها يضاعفها قراءتان ايضا يضاعفها ويضاعفها آه... كيف يكون التضعيف الحسنة بحسنتين او, أو كيف الحسنة بأسلام ثالثة او أفضل نعم حسن آدم ماذا يريدنا بقولهم راهنا من الرعون يعني أصابة الله بالرعون تمام عند أول على يعني يقلس على رجوله يعني يقلس على رجوله بإما ممكن لا يعني طريق ف... قلوبه أو المسطح الحقيقي يعني تحكم المعنية الأول الطمس الحقيقي كيف يقلسها يعني يمسخهم كمان وسط أصحاب السرق يجعلهم كمجة وفنوذي يعني يزيل مثلا الأمف للشفتين يخلف من ده لن تكون الله مخطي ايدي انا فالفل هاد معنا على أكبرها لا لا انا لا نعم يعني طيب علماء الطمسة يكون من على مناء حقيقي او على مناء معنامي نعم ايكون الطمسة معنوية وحسي احسنت كان ان كان معنوية فهو ان يراتهم بعض الى ان يستمعوا الى الحق او احسنت به أن... فإذا مطمس الوجوه يعني الوجهات مثلا مثل قوله لا تغتلبه تختلف وجوهكم نعم أو لا يخالف الله بين وجوهكم نعم يلطمس الوقت حتى يكون في خوف البعيد ثم يدار إلى الخالف طيب من أصحاب السفجة بالدور طبن من إسرائي من إيه، وإيش سوى، وإيش شأن، وإيش شأنهم؟ نعم، لا، عن الصيد نعم، نعم، الله سبحانه حنصيد يوم السبت، نعم، فاحتالوا وكانوا يوم الجمعة شباب يوم الجمعة احتالوا على طول؟ احتالوا يعني على على طول، حرم عليهم اليوم واحتالوا باتب؟ ها، يعني كانوا يوم عاين يسبطو ياتي ياتو ياتيهم إذا كان هم على الماء. فلما طال عليهم الأمد وقصد طلوعهم احتاجوا كانوا ينصبون الشباة والجمعة ويطرفونها للسر ويوم الأحادي يطلونهم فقلوا نهل مصر الدليل نعم فالله سبحانه وتعالى مصرق دين كمان مصر ومصرقهم ثلاثة قرده؟ بأي دليل أنه مصرقهم قرده؟ كما قال في صفة بقرة ولقد علمتم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السلطة فقلنا لهم كونك ورزبط وآتهم نعم فجعلنا نتالي لما بدينا فينا بدينا عيديا وما خذ براء فموعبتا للمتقين وآين الدليل على أنه جعلهم خنازي نعم إلا بي آية نعم نعم لذلك عدو عدونا وليلا نكون تمام لكن احمد الرحمن يقول وخنازق يلا كن انا دعوه لكن ذكروا في هذا أنهم استغارهم الى ان استغاروا جعلهم كذلك اين الذليل ما في فلسطين ما ذي مالك اذن ان اعرض لك نعم قل هل أنبئه إذا استهل أن الخنازير هم أصحاب السبت وأو قوم آخرون موسقوا خنازير هنا يحتاج الى طيب يلا عبد الله ما يدعني نعم وأيهما عزيز ما سوى ذلك طيب إذن الكفر الكفر داخل في المشيئة هو سوى الشر الأرجح ما دون ذلك يعني ما هو أقل من الشرك وأما الشرك هو كبر فكلاهما لا يقبل طيب هل في هذه الآية متمسك للمرجعة في أنه لا يضر مع الإيمان الناصي نعم وهم يقولون إنها فق مكاف طيب إذا ما مأذى سبيع الجريج على أو الموتى أهل بل هو بذي على ضد قوم طيب من الذين يزفكون أفسام ع عم وهذكروا أحدا من الطوائف قبلنا ذكوا أفسام ماذا قال والنصارى صوت. قال ذلك، ها؟ نعم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وإحب إذا الجميع ذا كونفسا. طيب ما فائده الإقرار في قوله بل الله ذا كنيشة؟ الطنّخل. يعني وأنا تزجر ليس في بل هي إلى الله زوجهم اللهم زب كنا واعطنا فسنا تقوىها وزب كنا أولئك القوم الذين يقولون الغرب أهد منا سبيلا في صدق الميعاد والدفاع عن حقوق الإنسان وما أشبه ذلك هل يشبهون هؤلاء أولا وجه مشابه وهؤلاء يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيل طيب ما هو الحسد تولي إيش تمني زوال نعمة الله على الغي أحسن وقال شعري سام الحسد كراهس ما أنا الله في على على الغي سواء تمني الزوال أم لا جق في بعض الأحيان حسد في القلب بغير اختيار مثال فهل يأتمو على ذلك؟ لا يأتم يكون في قلبه من الحسد ولكن يجب عليه أن يحاول التخلص منه وأن لا يبغي على المسود. لقوله الحديث إذا حسدت فلا تبغي طيب ما مناسبة فقد آتينا آل إبراهيم لما قرره استودعنا سلامك من فضلك فقط اتي انا تفضل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كما ورد على ابراهيم بن في مناسبه الدوره دي الله اينال اللهم هاي ما لا علم الله يطير عليها اولاد صح طلع يعني ان ناسهم قال ابراهيم طيب عشان كيف يكون في اما الناس انا الله سبحانه وتعالى فضله واس نعم يعني أن قال كيف تحصدون الناس وأنتم قد أتاكم الله من فضل لأنكم من بنى إسرائيل. نعم هل في الآية ما يرد يا محمد هل في الآية ما يرد على الجهمية؟ والأشاعر الذين ينكرون حكمة الله في أفعاله كيف ولا في شيء آخر بعد لكن هل في الآية ما دل على ذلك صحيح حكي من يأخذ من الحكمة لكن يريد يجد أيضا في الآية دليل آخر لام التعليق أين هي ليدوق عليها لام التعليق تفيد إثبات العلة في أفعال الله عز وجل وهذا هو المتعين وهو الصحيح لا شك فيه. فين قال القائل محمد أيضا إذا أثبتتم تعليق أفعال الله فقد أثبتتم أنه يفعل لغرض والله منزه عن الأعراض والأبعاد والاغراض عبارة بابا مسقط تمام اللهم منزه عن الأبعاد والأعراض والاغراض نرد على أنتم ما لجأهم منه؟ حسنت. أنه أن أن ربط الأحكام بالعلن ليس لحاجة الله ذلك. نعم. لكن لحاجة من جعلت له واضح. طيب ما فائد يدوق العذاب؟ نقول لأن هؤلاء مجرمون. فمن الحكمة أن بقدر جميل طيب ال الضابط الذي ذكرته الآن منزع عن الأقراض يعني الحكم فعله لمجرد المشيئة لا لحكم والأعراض ما بيجب بالأعراض امن دون الصفات الفعلية الصفات الفعلية يقول الله ما يمكن ينزل السماء الدنيا ولا سواء العرش ولا كامل قياما لأن هذه عراء وعن الأبعاظ نعم مثل اليد والوجه والعين صحيح نعم بعده. يقول هل الاتصال بالتلفون على الأقارب البعيدين والاستلام عليهم هل يدخل ظن صلة الراحم؟ الجواب نعم يا شكو يا فرد الناس فضح رجل يحيح هذا رجل اكتسب مالا من بيع المحرمات ثم توفي وله مال ولو في بحيرة من أمرهم هل يتصرفون بالمال ويقسمونه أم يتصدقون به على أنه لا يجوز لهم حيازته إن كان هذا المال له ملاك معلومه، فإنه يرد إليه مثل أموال الغصب والسرقة وما أشبه وأما إذا لم يكن له ملاك معلومون فإنه للورط آخر سؤال قال الله تعالى ألم تغير لي حاج يبرامي في ربه الآية هل نقول إن إبراهيم عجز عن إجابة حجة النمروذ الأولى عندما قال أنا وحي وأميد انتقل إذا كهذه الأخاء ما تقولون لا ما عجز لكنه أراد أن لا يطيل الجدل بذكر شيء لا يمكنه أن يجيب عنه رائع أي طيب اقتراح موجّه توفقون على هذا أرجو من الآن ننفذ هذا اقتراح وسمعنا يا أهل الله إن الشيطان يخفيه <تصفيق> إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة لا أهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ كَمِيهًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فإن تنازعتم في شيء تردون إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأمينا بس أعلم الله من الشيطان الرجيم الآثور لا. تكلمنا عليها بابدأ فوحد الآثور من فوحدها بان عظمة الله عز وجل وذلك حيث عبر عن نفسه تبارك وتعالى بالصيغة الغائب إن الله يا مرد ومثل هذا التعبير قال علماء البلاغة إنه يدل على التعظيم ومن فائدها وثوب حفظ الأمانات فيما تحفظ به عادة فإذا أعطاك إنسان دراهم وجب عليك أن تحفظها فيما تحفظ به عادة ووجه ذلك أنه من لازم أدائها حفظها. لأن من لم يحفظها لا يمكن أن يؤديها فإذا أعطاك درامي ووضعتها في فرجة أو في رف وصرقت فأنت درامي لماذا؟ لأن هذا تفريق في الواجب الواجب أن تحفظها في الصناديق إذا أودى عندك بهيمة وتركتها للبرد او للحر او للجوع او للعطش فانت ضامن لماذا لانك فرقت فان الله امرك ان تؤدي الامنات الى اهلها ومن لازم اعداعها حفظها حتى تؤدى كما اكثر ومن فوائد هذه العادة الكريمة سمو الدين الاسلام حيث امر برد الامنات وهذا لا شك انه من حسن المعاملة نعم ومن فوائد الآيات الكريمة رد أنه يجب على المؤتمل أن يؤديها إلى أهلها وأهلها إما صاحبها أو من يقوم مقامه فإذا أوجأك شيء شخص ما وديعه مات فمن أهلها من بعده وراهته كذلك لو وكل من يقبرها منك وجب عليك أن تؤديها إليه أي إلى الوكيل ولا تقل إني لا أعطيك لأن الذي أودعني سواء ومن فائد لآت الكريمة وجوب حفظ السر فيما يكون بينك وبين صاحبك من قول لقوله الأمنات وهو عام في أمنات الأموال وأمنات الأقوال وأمانات الأحوال أيضا ولهذا ورث الوحيد الشديد في من تفضي إليها زوجته ورث إليها ثم يصبح يتحدث بما جرى بينهما وأن هذا شر الناس منزلة عند الله يوم الغيابة ومن فواهد الآيات الكريمة وجوب أداء الشهادة كما تحمل ودوب الأداء الشهادة على الشاهد كما تحملها لماذا؟ لأن الشاهد مؤتمل فيجب عليه أن يؤدي الشهادة كما تحملها من غير زيادة ولا نقص وهل يجوز أن يؤديها بالمعنى؟ الجواب نعم إذا كان عالما بالمعنى ولن يحدث ما يتغير به المعنى فإنه لا بأس أن يؤديها بالمعنى نعم ومن فوائد عزة كريمة وضوب الحكم بين الناس بالعدل. لقوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والعدل أنواع كثيرة. والنظر لهذا مثلا بالقاضي. القاضي يجب عليه أن يعدل بين الخصمين. في كل شيء أولا في الدخول على لا يقدم أحد على أحد حتى لو كان القصم كافرا مع مسلم فإنه لا يقدمه عليه لأن المقام مقام حكم والحكم تجب فيه العذاب فضل المسلم على الكافر لا شك فيه لكن الآن هما سواء في الحكم وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قال إنه يقدم المسلم في الدخول لكن في هذا القول نظر صواب أنه يعجل بينهما في الدخول ثانيا في المجلس لا يجلس أحدهما في مكان رفيع كعلى كنب مثلا والثاني على الأرض أو أحدهما على الافتراج والثاني على الأرض لا بد أن يعدل بينهما في المجلس يكون مجلسهما ما سواء الثالث لا بد أن يعدل بينهما في اللحظ ما اللحظ النظر لا ينظر إلى أحدهما نظرا باردا وإلى الثاني نظرا حارا يكاد يخرق رأسه بل الواجب أن ننظر إليهما نظرا سويا الرابع في اللف لا يكلم أحدهما بشدة والآخر بليل والساس الخامس بالارتفاع لا ينظر إلى أحدهما عند مخاطبته بوجهه والثاني ينظر إليه بخ بخده مصائر خدم له والسادس السادس في في استخلاص الحجة لا يقاطع أحدهما في حجته والآخر يمهله فإذاً يجب عليه العدل في كل شيء يعاملهما فيه ومن العدل أيضا العدل بين الزوجات. في كل ما يستطيع ومن العدل أيضا العدل بين الأولاد في كل شيء كل شيء يستطيع في العطايا إذا أعطى الأنثى أعطى الذكر وإذا أعطى الذكر أعطى الأنثى والصحيح أنه يعطي الذكر مثل حفظ الأنثى حتى كان بعض السلف يعدل بين أولاده في القبل. إيش معنى في القبل؟ يعني إذا قبل واحد قبل الثاني وهذا صحيح. الصبيان الصغار مع الكبار شيء آخر. لكن الصبيان الصغار ترى الإنسان الصبي إذا شاء إذا رأى قد قبلت الثاني نعم يأتي ويزاحم يدخل قد عليك. يعني لا بد أن أن تقبله نعم حتى في الجلوس مثلا إذا جلس على لجلك جاء الثاني يركب وجلس على الجل الثاني هذه مطالبة واحتجاج لكن نحن لا نعرف والآن يحتج ويقول لماذا تفعل ويعخذ حقه بالقوة فعلى كل حال الواجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده كذلك من العدل أن يعدل مع نفسه في معاملة غيره لا يريد من الناس أن يعطوه حقه كاملا وهو يبخس الناس وقد قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون يعني يكون حقهم واقع وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يعطون الحق الذي عليهم ناقصا هذا ليس من العدل العدل أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم في هذه المسرة وقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهذه هي آداب الإسلام العظيمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة التعبير بالعدل دون المساواة. التعبير بالعدل دون المساواة. والغريب أن كثيرا من الناس العصريين تجدهم شغوفين في التعبير بالمساواة دون العدل. لا تكاد تجد أحد منهم يقول الدين الإسلامي دون العدل بل يقول الدين الإسلامي دين المساواة. ولا أدري والله أعلم لماذا تخدمت هذه الكلمة المساواة هذه واردة علينا من الخارج أن ما أدري لأن كذا قلت المساوات دون العدل قالت الأنثى أنا لا بد أن أعامل كما يعامل الرجل وقال الرجل الساقط الذي لا خير فيه لا بد أن أعامل كما يعامل الشريف وهل مجرد لكن إذا استعملنا العدل ما لها النصر كل لسان منزلتهم ها يقول أم تبرغ على بنت المضرة فمبرغ من ما شهري ما أعلم بأنها لست محتاجة ولكن من باب الترتيح عن نفس والبنت فاته يجب أن تعطي الأم ولكن تخافهم الغذب الأم عليها ولكن كان لا يضرها فهو من الذل. ما يلزمها شخصا لا ما عليها ما لم يلزمها ما عليها هذا أقول ما حقم صار في النساء في قبر سواء كان صحابي أو سابي أو غيره كالذي في بلادنا أين بلادك العرب فهناك مساء في قبر عبيدة وآخر في غرب أزوار وغيره بس هل يتحقق فيه هؤلاء؟ يعني في كلنا معروف. صار ما ما يتحقق هذا الشيء. لكن على كل حال القائد في هذا إن بني القبر على المسجد وجب هدم المسجد إن بني المسجد على القبر وجب هدم المسجد ولا تجوز الصلاة فيه. وإن وإن قبر بعد بناء المسجد وجب نفس القبر. و ودفنهم مع الناس وأما الصلاة فإن كان القبر في القبلة فإنهم لا تجلس الصلاة إليه دحرج أبي مرفد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها وإن كان في جانب آخر فصلة المسjid صحيحه لأن اللثم من الذي من الذي قبر الميت في هذا المسjid مثلاً في, مثل في جامعة أمور في دمشق في قبل في وسط المسجد يكون هذا المكان يحيا من ذكريات أو قبل يحيا من ذكريات إيه قبل يحيا من ذكريات قبل المسجد تقول تكليل هذه الحان لا أعرف هذه الحان أعرف بالواقع لا أبغب. لا التسويل أعرف بالواقع لأن ما فيه أحد قدر معلوم إلا رسول عيسى الصلي الله عليه الصلاة والسلام من الأمثلة، وقدر نوّس كان رسول ع يعلم، قال من عند الكثيب الأحمر، وولولا أن ولو كنت هناك لآتني إياه، ولكن ما أما هذا ما ما لا أعرفه. في مناقصة ولا؟ ها؟ أقولها في مناقصة يعني كملنا ثم ناقشنا طيب. فإن تلا دعتم في شيء ترزم بالله والرسول إن كنتم سؤمن بالله واليوم الآخر ذلك خيروا أحسن تبويلا أعونا بالله من الشيطان الرجيم قال اللهم تعالى إن الله أمركم أن تؤدوا لما نات إلى آية من هذه الآية فوائد أظنوا خمسة، ثمانية. ثمانية، آخرها واحد الكلام. إيش؟ نعم. التعبير راديو دون مساواة. ومن فوائدها، من فوائدها الكريمة، ثناء الله سبحانه وتعالى على ما يوجهه من الأحكام إلى العباد بقوله: إن الله عنم ما يعطك به. وشيء أثنى الله عليه لا بد أن يكون في قمة الخير ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأحكام الشرعية تسمى موعظة لأن الله تعالى قال إن الله لعن ما يعزكم به مع أنه ليس فيها وعيد وليس فيها تهديد وإنما فيها بيان أحكام ومن فرائد هذه الآت الكريمة كمال حكم الله عز وجل وذلك بتناء الله عليه وكونه موعظة للقلوب ولهذا كلما ازداد الإنسان تمسكا بطاعة الله ازداد إيمانا ويقينا وراغبة في الخير ومن فرائد لتقليمه إثبات هذين الاسمين من اسماء الله وهما السميع والبصير وتكلمنا كثيرا على معنى السميع وأظن لا حاجة إلى إعادة الكلام فيه لوضوح والبصير كذلك اسم من اسماء الله متضمن للبصر وتكلم, وتكلم عليه أيضا فيما سبق بما لا يحتاج راحه <تصفيق> إلى إعادة هل فيه إثبات السمع والبصر لله نعم لأن الطائد أن كل اسم لله فهو متضمن لصفة ولا عكس الصفة لا يشتق منها اسم لله إلا إذا تسمى به جل وعلا ولسم يثبت منه صفة لأن جميع أسماء الله مشتقة من المعاني التي تدل عليه وعلى هذا فهل يسمي الله بالواعد معانه قال إن الله من عنا يعذكم له لكن الآن يسميه بالواعد أفعال وصفاته لا يشتق منها أسماء له أما أسماءه فإنها تتضمن الصفات ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول إلى آخره صدر الله للآية النداء، وقد سبق أن تصدير الحكم بالنداء يدل على العناية به، لأن النداء يطلب منه انتباه المنادى لما يلقى إليه. عرفت ذلك، وفي وفي النداء بوصف الإيمان. إشارة إلى أن ما يذكر من مقتضيات الإيمان يعني أن ما يذكر ومثاله من مقتضيات الإيمان وفيه أيضا أن عدم القيام به نقص في الإيمان لأن مثل يقول للمؤمن يا مؤمن افعل كذا ولن نفعل ولم نفعل فإنه لا بد أن نقص إيمانه، لأنه يوجه إليه خطاب باسم الإيمان أو بوصف الإيمان، فإذا لم يمتثل هذا الخطاب نقص إيمانه. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعت، فإما خير تؤمر به وإما شر تنها عنه، والذي في هذه الآية خير نؤمر به. قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بمن آمنوا بالله وبما يجب الإيمان به وأركان الإيمان كما عرفتم سابقا كما هو معروف أركان الإيمان ستة هذه كم موجود فلا فخذنا لهم أن يعني آمنوا بما يجب الإيمان به وهي ستة أشياء الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والأمر الآخر والقدر خيره وشر أطيع الله وأطيع الرسول الطاعة موافقة الأمر وذلك بفعل ما المعمور وترك المحظور ولهذا أخذت من المطاعاة وهي الانتقاد الطاعة هي الانتقاد وموافقة الأمر بفعل المحمور وترك بفعل المعمور وترك المحظور أطيع الله وأطيع الرسول الرسول هو محمد عليه الصلاة والسلام وألف إيه للأهل <تصفيق> للأهل التلميذ وأولي الأمر منه <تصفيق> الواضح الفاتح أولي معطوفة على الرسول وهي بمعنى أصحاب والأمر بمعنى الشاء يعني أصحاب الشأن فيكم فمنهم هم أصحاب الشأن؟ قيلهم العلماء وقيلهم الأمراء والآية صالحة للمعنيين جميعا وعلى هذا فتكون شاملة للأمراء والعلماء أما كون العلماء أولي أمر يوكل يوكلوا إليهم الكلام في شرع في شرع الله، وهم الذين يوجهون الناس ويبينون لهم أحكام الله الشرعية، وأما كون الأمراء ولأمر، فلأنهم هم الذين يحملون الناس على شريعة الله، والشريعة تحتاج إلى أمرين، أمر أمر سابق وأمر لاح، فالأمر السابق من شأن من, من شأن العلماء. يبيّنونه ويوضحونه كما قال تعالى ويدخل الله ميثاق الذين أُوتوا الكتاب لا تبين إنه للناس ولا تُكلم. وأمر اللاحظ وهو من شأن العلماء، يلزمون الناس بشريعة الله ويقيمون حدود الله على مخاله. فالكل عليه مسؤولية. وبهذا التقسيم نعرف أن مسؤولية العلماء. أشد مما سؤالية الأمرا لأن العلماء لا يمكن أن يمشوا على شيء حتى يبينه من العلماء الأمرا لا يمكن أن يمشوا على شيء إلا بعد بيان العلماء وعلى هذا حتى شأن العلماء في أمة الإسلامية أعظم من شأن الأمراء ويجب على الأمراء اتباع العلماء فيما يبينونه من شريعة الله. وقولوا وأولي الأمر منكم قلنا الأمر بمعنى إيش؟ بمعنى الشأن يعني أصحاب الشأن وهم العلماء والأمراء ويحتمل أن يكون المراجب الأمر طلب الفعل من من من من هو دون الأمر أو على وجه السعلا ويكون معنى الأمر أي الذين لهم أن يأمروا الناس والعلماء يأمرون الناس كما قال الله تعالى ويقتلون النبيين غير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقص من الناس وهم العلماء والأمر كذلك أمره فالأمر هنا صالح للش للمعنى أيضا الشأن هو الأمر الذي هو طلب الفعل على وجه على السؤال وهنا يقول وأول الأمر منكم ولم يعد الفعل أطيع الله وأطيع الرسول وأول الأمر منكم ولم يقل جل وعلا وأطيع أول الأمر لأن طاعة أولات الأمور تابعة لطاعة الله ولهذا لو أمر بغير طاعة الله لو أمر بما خالف طاعة الله لمن كلهم اطاع فهي أطاعتهم تابعة بطاعة الله ورسوله ثم قال فإن تلازعكم في شيء وهذا متوقع متوقع جدا أن يحصل الزاء بين من ومن بين أولي الأمر بعضهم مع بعض وبين أولي الأمر مع عامة الناس بين أولي الأمر بعضهم مع بعض فالعلماء يختلفون مثلا الأمراء يختلفون مع العلماء أو بعضهم مع الن أو مع الناس بأن يختلف العلماء مع الناس أو يختلف الناس مع الأمراء أو مع أشخاصه. المهم أن التنازع هنا غير غير مقيّد. فيشمل النزاع فيشمل التنازع بين العلماء وبين الأمراء وبين العلماء مع الأمراء. وبين العلماء مع الناس والأمراء مع الناس، وهذا لا بد أن يقال. إن تنازه في شيء وفي شيء هذه نكره في سياق الشرف، فتكون للعموم أي شيء تنازع فيه، فإنه يرد إلى الله والرسول. ثم قال إلى الله والرسول، إلى الله لا يمكن أن يقول قائل أننا نذهب إلى الله عز وجل ونتحاكم عنده ولكن أو نرد الأشياء إليه ولكن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه أما إلى الرسول فهو الرد إليه شخصيا في حياته وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هذه جنة شرطية يراببها الإقراء والحث أي إن كنتم صادقين في الإيمان بالله واليوم الآخر فامتتلوا هذه الأوامر طاعة الله طاعة الرسول وأولي الأمر والرد عند التنازع إلى كتاب الله وصنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقول منا بالله الإيمان بالله الله يتضمن الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته واليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت سواء في البرزخ أو بعد قيم الساعة وإنما نص الله على اليوم الآخر لأنه اليوم الذي يقع فيه جزاء واليوم الذي يقع فيه الجزاء لا بد أن يحذب له الإنسان الجزاء حسابه خوفا من أن يجازى بالسوء في يوم القيام ذلك خير وأحسن تأويله ذلك المشار إليه كل ما سبق من طاعة الله وطاعة رسوله وولي الأمر والرد الله ورسوله عند التنازل ذلك خير أي في الحال والحاضر وأحسن تأويلا أي أحسن مآلا وآقبة فامتثال هذه الأوامل الأربعة يحصل به الخير في الحاضر والخير في المستقبل والإنسان كل الإنسان لا يسعى إلا لخير حاضر أو خير مستقبل لأن الماضي مضى بخير وشره ولا يمكن إعادته في هذا الحديث في هذه الآية فوائد أولا حسن التناسق بين, آيات بين الآيات والقرآن من كتاب العزيز فإنه لما ذكر خداء الأمانات والحسن بين الناس بالعدل ذكر ما يحصل بالخير أيضا إضافة إلى ذلك وهو طاعة الله ورسوله ومن فوائد الآيات الكريمة وجوب طاعة الله، وإن خالفت الهوى، وإن خالفت الواقع، وإن خالفت الحال، خلاف لمن يمتثل طاعة الله إذا وافقت الواقع ولم يجد معارضاً، لأن من قيد طاعة الله بهذا فهو في الحقيقة لم يطع الله. وإنما اتبع هوام ومن فرائد لا يتكين وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم استقلالا وأن طاعته كطاعة الله لقوله الأخ نعم أصبر وجهه إذا كما رجلنا طاعة الرسول مستقلة لا نعم لأنه آذى فعل أطيع الرسول ولم يجعل طاعة الرسول تابعة لطاعة الله ومن فوائد هذه الآية الرد على من كفر بالسنة وقالنا لا نقبل إلا ما جاء في القرآن واضح لأنه لها جعل جعل طاعة الرسول استقلالا والحقيقة أن الذي يقول هذا القول لم يدفع ما جاء به القرآن لماذا؟ لأن القرآن أمر لأن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والعرض لا إله إلا هو يحبينيك فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وقيماته واتبعوه. ولم يقل اتبعوه إن وجدتم لذلك أصلاً في القرآن بل هو عام ومن طوائد هذه القريمة وجوب طاعة ولاة الأمور لقوله وأولي الأمر منكم ومن فوائد هذه الآية أن طاعة ولاة الأمور من طاعة الله لأن الله تعالى أمر بذلك ومن فوائدها أنهم لو أمروا بما يخالف طاعة الله ورسوله فلا طاعة لهم لأن الله تعالى طاعتهم تابع وأولي الأمر منهم ومن فوائدها أن طاعة ولاة الأمور واجبة حتى وإن لم يأمر الله بذلك الشيء المعين الذي أمر به وهنا لا بد من التقسير فنقول ما أمر به ويات الأمور على ثلاث أخصان القسم الأول ما أمر الله به والقسم الثاني ما نهى الله عنه والقسم الثالث ما لم يرد به أمر ولا نهى أما ما أمر الله به فإن ولاة الأمور إذا أمروا بصارت طاعة مواجبة من من وجهه الوجه الأول طاعة الله والوجه الثاني طاعة ولاة الأمر مثال ذلك أن يأمروا بالأدام بإعلان الأدام أن يأمروا بإقامة الصلاة الجماعة بالنساج أن يأمروا بأداء الزكاة هذا الواجب. واجب واجب لوجهي الوجه الأول طاعة الله الثاني طاعة أولاة الأمر الثاني أن يأمروا بما نهى الله عنه أن يأمروا بما نهى الله عنه مثل أن يقول الناس افتحوا خانات الخمر فهؤلاء فهذا لا يطعون فيه أو يأمروا بقتل شخص لا يحل قتله ونحن نعلم أنه لا يحل قتله وإنما أمر بقتله عدوانا وظلما فهنا لا طاعة له أما إذا أمروا بقتله بحق كقصاص أو لد أو فساد في الأرض أو تعذير يسوغ لهم التعذير به فإن هذا فإن طاعة في ذلك واجب، لكن إذا كنا نعلم أنه ظلم بغير حق، فإن فإننا لا نطيع كذلك أيضا لو لو أمروا بإدخال وجود الأراضي على الجيران ظلما وعدوان، فإننا إيش لا نوافقهم على ذلك وونعصي ونعصي. لأن قاعتهم تابع لقاعة الله ورسول ومن ذلك قصة أمير السرية الذي أمره النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على سرية وخرج بهم وقاضبهم يوم من الأيام فأمرهم أن يجعوا حطبا فجمعوا حطبا من كتال ليش؟ لأمن الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أمر بطاعته ثم قال أضرموا به النار فأضرموا به النار إلى هنا المسألة يعني ممكن ثم قال لهم ألقوا أنفسكم في النار ألقوا أنفسكم في النار فتوقف. قال نحن من النار فرمنا لم نؤمن إلا خوفا من النار كيف نقصر ما أنفسنا بالنار وأبوا فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو دخلوها ما خردوا منها لأنهم قتلوا أنفسهم إنما الطاعة في المعروف يعني في شيء لا نكروا الشرع القسم الثالث أن يأمر ولاة الأمور بما لم يتعلق به أمر ولا نعم وهنا مؤثرك القول فالمتمرجون على ولاة الأمور يقولون لا سمع ولا طاعة هذا دليل من هذا واجب نعم والمؤمنون يقولون سمعا وطاعة لأننا لو, لو, لو لم نطعهم إلا في أمر ورد فيه الشرع بعينه لكانت الطاعة ليصت لهم الطاعة ليعيش للأمر الشرع مثلا لو قال الإنسان أنا لا أخطأ للتنظيف للسير مثلا أفضل المرور سدها للطريق وقال للناس استئلوا مع الجهد الأخرى قال لنا لا أخر لا أخطأ لهذا, لهذا الأمر ثم جاء جاذل ويقول أين مدلين هل قال الله تعالى إذا قال لك المرور لا تمشي مع هذا هذا الخط فلا تمشي الجواب قال أول ما قال لا لم يقل لكن على سبيل العموم أطيع الله وأطيع الرسول وأول الأمرين منكم فيجب فيجب أن تمتثل فإذا قال لا لا ليس في هذا مصلحة ليش أمتثل؟ قلنا لو جعلنا المصلحة مربوطة برأي كل واحد من الناس ما عنا بمصلحة فقط، لأن أهو الناس متباين مختلف فالرأي بولي الأمر قبل كل شيء فإذا كان عندك رأي ترى أن المصلحة تدين وجب عليك من باب المصيحة أن ترفعه لولي الأمر وتقول نحن لم تفعل أمرك سمعا وطاعة لله عز وجل قبل كل شيء ولكن نرى أن مصلحتي كذا وكذا وتذكر وحينئذ تكون ناصر لله ولرسوله وليان المسلم وعامته عرفتم طيب ومن فرائج هذه الآية الكريمة محبة الله عز وجل للنظام والانضمام والانزواء تحت رعاية واحدة بقول وأولي الأمر منه لأن الناس لو لم يكن لهم ذو أمر المطاع لصارت, لصارت أمورهم فوضى ولهذا يقول الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا سرط لهم لابد من أمير لابد من قائد لابد من وجه حتى الحيوانات العجو لابد لها من أمير كان منذ زمن بعيد لم نذركه لكن ينقل لنا الطيور تأتي فرقا فرقا كثيرا يعني يجتمع 30 40 طيرا 50 طيرا لكن لا يمكن أن تطير في جو السماء إلا بقائد بقائد يشاهده الناس يطير أمامه وتتبعه الضباء كان الموجود في الجزيرة هنا في كثرة تأتي الجميلة يسمونها الجميلة الجامع منها الضباء يسمها الجميلة تأتي هذه المجموعة قطيع قطيع من الضباء يشاهدها الصيادون يقودها واحدة تمشي خلفها الصيادون عندهم حكمة في الصد يصيبون القائد ما ما يذهبون يذهبون للفت في ثلاثة إذا أصاب القائد تشتت الجم إن كانت الطيور تشتت إن كانت الضباء تشتت أو وقد هكذا يقولنا والضرب يقول القائد تدرك التاء فأقول كل جمع لا بد له من قائد لا بد من أمير حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المسافرين إذا سافروا وكان ثلاثة أن يأمر أحدهم حتى يكون يأمر نعم هذا هو مهم وتكلم فيه العلماء جائني لو امرت ال... الامام بما يرى انه مشروع و وال... وال... راي او وا ان راي يعني غير مشروع مثل ان يأمر بص بصوم يوم الاستسقاء فإن الفقهاء رحمهم الله يقولون ينبغي للإمام أن يأمر الناس بالصيام يوم الاستسقاء فهل يلزم الصوم؟ قال الفقهاء أنفسهم لا يلزم الصوم ولا الصدق لا يلزم الصوم ولا الصدق بأن هذا أمر بشريعة والأصل في الصوم أنه ليس واجب واستدق أنها ليست بواجبة فلا يجبان يجب بأمره وإلا لقلنا أن الإمام يمكن أن يشرع ثم قال والمراد بقولنا طاعة وللأمر فيما يعوث إلى تنظيم الأمة فإذا كان إذا أمر بالصوم يوم الاستسقاء وكان هذا العالم جرى أنه ليس بسنة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر الناس حين قارض الاستسقاء أن يصوموا فلو أن, أن أن أن لا يصوم لكن هل يعلن ذلك يعلن مخالقة عمل ولي الأمر نقول لا يعلم وفيما بينه وبين الله عزّ لا تموه لكن المنابة وإعلام المخالفة هذا في أمر يسوء في الإجتهاد هذا خطأ وبهذا ينتقد على من يتكلم بما يرى مع إظهار بإمام رأي في هذا في موضوع في شيء من الموضوع موضوعات ينتقد على من تكلم بخلافه وقال إن هذه مسألة اجتهادية ولي ما اجتهاده ولي لأن هذا يؤدي إلى استهانة الناس بما ينظمه ولاة الأمور وأن يقول كل واحد ولي الأمر مجتهد وأنا مجتهد ولكل اجتهاد وأنا مجتهد ولكل اجتهاد والواجب نصيحة الله ولرسوله ولعامة المسلمين وعامة أن يتكلم مع ولي الأمر الذي خلفه باجتهاده ويمبين له نعم النظر عن الأمر. ربما يقاني الأمر بالمحرم قريب مثلا في بلاد عامتنا فرض واقع معين مثل المحلات تبيع المنكرات أو تعامل من منكراك خير المثال وماذا المسلم في جائها نعم هل يحذر منها مع أن السلطة فرضتها وفضتها يعني مثلا لو أن لو ولي الأمر أقرأ أمر موكر فإنه يجب أن يبين إنكار لكن لا يوجه الإنكار على ولي الأمر ولكن يحذر الناس منه. الآن مثلا يوجد في بعض يعني في بعض البلاد أشياء منكرة مقارنة من قبل أولاة الأمور ولا يجوز إقراره فمثلا يوجد في بعض البلاد الإسلامية الآن والبلاد القريبة منا بيع الخمر علنا في البقالات وفي المقاهي وفي كل مكان هل نقول للناس لا تحذروا منها لا تحذر الناس منها تنال على أن ولي الأمر سمع بها؟ لا يجب أن نحذر الناس منها لا, في... لا ينتقد ولي الأمر بإطراره إياها بل منصر <تصفح> له <فأله> نسيح نعم لا ليستقل أولاة الأمر تنظيم فذف الجماعات الإسلامية أنه لا بد أن يكون لها قائد حتى يسيرها وينظل أمورها المساجد التي تحتاجها. هل ستبلي بهذا عليه؟ لا يعني كون رسول أمر أن المسافرين أن يؤمر واحدا منهم لا يدل على أنه يجوز للطوائف أن تؤمر واحدا منها في داخل البلد الذي فيه سوضة الإمرة لكن في السفر ما عندهم أحد يرجعون إليه فلا بد من أن نأمر واحداً من <تصفيق> ما يخرمانه شل نعمة، لا شل نعمة. لهذا السبب يهتموا باله، يجي بعض الطوائف يعرفون إلى من يرون من يرونه إماماً لهم، ويبايعون مبايع على السمع والطاع، هذا لا جدوى. بدون مبايع إذا رأوا صاحب رأي منهم. يوزعون عليه كل الاستشارة، لا في توجيه الأوامر فلابأس. في النسبة للتنفيذ سلطان الأمر أقوى، لأن يستطيعون أن يجبروا الناس على هذا الشيء، والعلماء لا يستطيعون. وأما بالنسبة لما تفترض الشريعة وللحكم الشرعي، فالعلماء أقوى لا شيء. لأن الأُمراء يأخذون من العلماء بعض الناس يقولوا بايع العلم فقط. إيش؟ بعض الناس يقولوا بايع العلم فقط. إيش؟ بعض الناس الشباب يقول إنما أبايع العلم فقط. إدها الله صار ماشيت حتى العلماء لا يقوم بهالك والعالم العلماء يرون أنهم تجب البيعة لمن والله الله مرّ على ما فيه من من التي لقد لا فرضة. <تصفيق> نعم سنه <الصنة> مثل شيء <تصفيق> نعم لا اذا قال يا ايها الناس لا تامروا بمعروف لا تعملوا ما لا يطاع نعم في ايش نعم ابا الدين لكن اذا قال شخص معين لا يفتكل في هذا خيره ذلك إذا كان يرى أن فيه كلامه مغضى الناس ما إذا كان لا يرى لا يجوز له أن يمنع الناس من من من شر الله ولهذا امكثل لما نحن رحمه الله لحين ما نعود من أن يحدث وقال أبو موسى لعمر إن شيئا لا أحدث به تعذّب اقرا اللي تعدل اقول ان شاء الله لا في توكل على الله ام ترى الى مدينة اسعود من الذين آمنا أنهم لا من الجنائن إليك، وماهم الذين صدق يبين يتحاكم اللقاب، ويؤمروا ينكروه، ويُريد الشيطان يُريدهم ولاهم ذاهبا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، وإلى رسوله. وإلى قيل لهم، وإذا أيه ردّه ردّه قيل لهم طائف المنافقين يسجون عين فسجودا فسجدوا الله بذلك مصيفة بما قد سنة عيدهم ثم جاءوا فيحذقون بالله إن أردنا إلا بحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في حدودهم ما في حدودهم فساعد عنهم وعظهم وطلهم وطلهم في أنفسهم قولا بيها أحسن جيد يا شاء الله <تصفيق> <تصفيق> لا أنا ما شاء الله عليك يعني أنا يعني ما تقرأ ولا كلمة هلا تغرف فيها. لا هو يزيد أمياء من ورق. عوضنا نتكلم على فوائد العسل اللي فيه قبض. نعم. هاه؟ يا جماعة نعمة الله وعطاء الرسول. تكلم على فوائده. هاه؟ منها. صحيح. عودنا من شو تارجيم من فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الأمر وج وجوب رد الأمور المتنازع فيها إلى الله ورسول. لقوله فإن تنازع في شيء فردوه إلى الله ورسول ومن فوائدها تحريم رد المسائل المتنازع فيها إلى القوانين الوطنية أو تحريم أهل الكفر والإلحاد لقوله إلى الله والرسول ومن فائدها تحريم التقليل مع وضوح الدليل لقوله ردوه إلى الله ورسوله، وإنما قلنا مع وضوح الدليل لأن التقليد يجوز للضرورة إذا لم يعلم الإنسان لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولم يأمر سبحانه وتعالى بسؤال أهل الذكر إن لم يرجع إلى ما يقولون وإلا لم يكن فائدة من سؤال أهل الذكر ومن فوائد الآية الكريمة أن الرد لله والرسول من مبتريات الإيمان قوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ومن فوائدها أن من ادعى لإيمان بالله واليوم الآخر ولكنه لا رجل مسائل المزائل الله ورسوله فإنه كاذب لأن قوله إن كنتم بمزيرة التحذي فيكون كاذبا فيما يدعي وقد قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما شفالإقسام المؤكد فلا وربك لا يؤمنون هذا القسم مؤكد بلا التي للتنبيه حتى يحكموك هذه المرتبة الأولى تحكم الرسول عليه الصلاة والسلام فإن حكم غيرك فليسوا بمؤمنين ثانيا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت أي ضيقا ولو كان على المحكوم عليه يعني حتى المحكوم عليه إذا وجد في حرج وضيق مضيقة فليس بمؤمن فهذه المرتبة الثانية انتفاع الحرج والضيق يعني ينشرح صدره لما يحكم برسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم الثالث في المرتبة الثالثة وَيُسَلِّمُوا أَنْ يَنْقَادُوا تَسْلِيماً هذا مؤكد مصدر مؤكد أن يسلموا ينقادوا انقياداً تاماً لما يحكم برسول عليه الصلاة والسلام فنفى الخلاف الباطن والخلاف الظاهر الخلاف الباطن أن يكون في صدرك ضيق وحرج والباطن هو الظاهر أن لا تسلم التسليم التام بل تماط ولا يكون أمرك أمر استسلام هنا يقول رده الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم الآخر ومن فرائب الآية الكريمة أنه كلما زاد إيمان الإنسان بالله ولم الآخر ازداد رجوعه إلى الكتاب والسلح وذلك لأن الحكم المعلق بالشرط بشرط متضمن بالوسط يقوى بقوة ذلك الوسط ويضعف يضعف ذلك الوسط إن كنتم تؤمنون بالله والملاقين ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر وأنه سيكون بعث يجاز فيه الناس بأعمالهم فمن كذب به فهو كافر ولو آمن بالله من كذب به أو شك فيه والعياذ بالله فهو كافر ولو آمن بالله نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن الرجوع إلى الكتاب والسلة خير في الحاضر والمستقبل. يقول تعالى ذلك خير أي في الحاضر وأحسن تأويلا أي أحسن عاقدة في المستقبل. ومن فوائدها مطلان توهم من حكم القوانين الوضعية ورنا أن الأمة تصلح بها. فإن نقول هذه القوانين الوضعية. ما كان صالحا موافق الكتاب والسنة فصلاحه وإصلاحه ليس بذاته ولكن لموافقه الكتاب والسنة ولا يصح أيضا أن نجعل هذا الحكم من الحكم القانوني الوضعي، بل هذا الحكم من حكم الكتاب والسنة يعني كون نجد الأشياء المصلح من القوانين منسوبة إلى وضع البشر هذا يعتبر سرقة من الشر، سرقة من الحكم, الحكم لله، لأن كل شيء مسلح للخلق، فمن بنه على كتاب الله وسنة رسوله على الشريعة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من تحاكم إلى غير الله ورسوله فهو كافٌ. ولكن هل هو الكفر المخرج من الملة أو لا نقول في هذا تفصيل بحسب حال المتحاكم وذلك أنه إذا رأى أن الحكم الذي يقضي به هذه القوانين خير من حكم الله ورسوله أو مثله فهو كاف لأنه مكذب لقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون ولقوله أليس الله في أحكم الحاكمين وأما إذا كان لا أعتقد ذلك ولكن مشى مع العالم فهذا لا يقف لأن من الناس والأسيان العالمة من لا يدعي يكون هذا فرق هذا لا يقف وبقي أن يطال إذا كنت في بلد لا يحكم إلا بالقوانين كبلد الكفاء ومن أخذ بقوانينه وأنت الآن بين أمرين إما أن يضيع حقك وإما أن تجئك الضرورة إلى التحاكم إلى هؤلاء فهل يجوز لك أن تتحاكم إلى هؤلاء؟ قد يظهر للإنسان أول وهلة أنه لا يجول أن تحاكم لأن هذا تحاكم للطاغوت ولكن نقول لك أن تتحاكم لا باعتقاد أن ذلك حكم ملزم ولكن لأجل الوصول إلى حقك الذي لا يمكن أن تصل إليه إلا عن هذه الطريق، ثم إذا حكموا لك بما بما يوافق الشرع فخذ به بأنه شرع الله وأن حكموا لك بخلاف ذلك فلا تعقذ به وهذا هو الذي يحفظ الناس قوقا لأنه من المشكل إذا كنت في بلد لا يحكم إلا بيقان وقد أشار إذا هذا نلقي محمد الله في أول الكتاب الطرق الحكمية فإن قال قائل التعبير في الآية الكريمة فإن تنازع وإن لا تدل على وقوع الشرط بخلاف إذا فإنها تدل على وقوع الشرط لكن توقعه ولهذا تجد الفرق بين أن تقول إذا قام زيد فأكرم أو تقول إن قام زيد فأكرم الأولى تدل على أنه سيقوم لكن إكرامه معلق بقيامه والثاني لا تدل على ما سيقوم إن قام فهنا إن تنازعتم معناها أن النزاع الأصل فيها أنه مرفوع في ما بيننا، وأن الـ الـ الأصل عدم المنازعة، لكن إن حصل النزاع فردوه إلى الله والرسول، وفي هذا فائدة نضيفها إلى فوائد السابقة، وهي الإشارة إلى أنه لا ينبغي إيش المنازع بيننا، بل كلما أمكن ترؤ هذا النزاع كان هو الأول. ثم قال الله تبارك وتعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون وهذا بدء الدرس لليلة ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل الاستفهام هنا للتعجيب يعني ألا تتعجب إلى هؤلاء والخطاب في قوله ترى يجوز أن يكون موجها إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويجوز أن يكون موجها لكل مخاطب بهذا الكتاب العزيز وإذا دار الأمر بين هذا وهذا فالأولى الثاني أو الأول الأول الثاني أن يكون محبولا على العموم وعلى الأول وهو أنه مخاطب بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعني أن الأمة لا تخاطب به لأن, لأن ما توتب به الرسول فهو خطاب للأمة إما عن طريق الأسوة وإما لأنه القائد والخطاب للقائد خطاب له ولمن يتمعه في قيادته فهمنا أمور ثلاثة أولا هل الخطاب عام للرسول وللأمة قلنا إذا, إذا لم نكون مانا فهذا إيش هو الأصل هو الأصح تاني إذا قلنا خاص بالرسول هل هو خاص به وغيره من الأمة يكون تبعا له عن طريق الأسوة أو أنه وجه للرسول خطابا لا حكمة بمعنى أنه لما كان هو القائد الإمام لهذه الأمة وجه إليه خطاب والخطاب المرجع للقائد يكون خطابا له ولمن وراءه في اعتمالان وأي كان فإن الخطاب واضح نقول للعموم يعني ألم ترى أيها المخاطر إلى الذين يزعمون طيب الآن هذا التأثير كله سوف يهدمه قوله يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك مما يجعلنا نقول آيان الصحيح أنه خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم لكن كلامنا الأول باق على القائد أنه إذا لم يوجد مانع فالأصل حمله على العموم هنا وجد مانع وهو قوله إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ومعلوم أنه لم ينزل إلى كل واحد منا وحي فيكون هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام والأمة تبعوا له إما عن طريق التأسي أو لأنه لقائد والخطاب للقائد خطاب لمن تبعه إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا يزعمون أي يقولون وهذا وهذه المقولة ينظر هل تكون صحيحة او لا يدعمي انهم اعنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك كاللهوت مثلا يقول نحن نؤمن بما انزل اليك يا محمد ونؤمن بالتوراة والنصار يكون مؤمن بما انزل اليك ونؤمن بالانجيل والتوراة ولكنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطغوت هذا محل التعجم يزعمون وهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطغوت والطغوت كل ما خالف الشرع في هذه الآية كل ما خالف الشرع بأن ما خالف الشرع فهو طغيان فيريدون أن يتحاكموا إلى الطغوت وقد أنهروا أن يكفروا به أن يكفروا بالطغوت ومن الآمر لهم الآمر هو الله عز وجل لكنه أتى بصيرة باسم المفعول ليكون هذا الأمر وإن كان أصله من الله فهو أيضا صادر من الرسول ومن كل مؤمن كل مؤمن يأمر أن يكون التحاكم إلى الله ورسوله وأن يكفر الإنسان بقتغوت وقد أمروا أي من قبل الله ومن قبل أولياء الله أن يكفروا به أي بقتغوت وإنما قلنا إنه من قبل الله ومن قبل أوليائه لأنه نظير قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغذوب عليهم يعني ولم يقول غير الذي غضبت عليه لأن طريقة هؤلاء تغضب الله وتغضب أو لأرضاه وقد أمه أن ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا إذن فهم تابعون للشيطان الذي يملي عليهم التحاكم إلى الطاغوت فالشيطان يريد أن يضلهم ضلالا بعيدا أي بعيدا على الحق لأن التحاكم إلى الطاغوت يوجب للإنسان أن يبتعد عن الحق وأن يعلق قلبه في هذا الطاوث فإذا قال مثاله نقول المثال دعي أحد من الناس إلى القرآن الكريم ولكن قال لا نتحاكم إلى التوراة نتحاكم إلى الانجيل، نتحاكم إلى القانون الفلاة نقول كيف تزعمون أنكم تؤمنون بالله أو مثلا يقول نتحاكم إلى المحاكم التجارية وقوانية التجارية وهو يدعى إلى التحاكم إلى الله ورسوله ويقول لا نرجع إلى عراف التجارة ولو كانت تخالف الشرع هذا يدخل في هذه الآية ثم قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسوله رايت المنافقين يصدون عنك صدودا اذا قيل لهم من من القائل اي واحد من الناس اي واحد من الناس يقول تعالوا الى ما انزل الله والى رسول فايت المنافقين يصدون عنك صدودا هنا قال الى الى ما انزل الله من القران والى رسول في لاسنتي رايت المنافقين والرؤية هنا رؤية بصر رؤية عين ولا وعلى هذا فيقول المنافقين مفعول مفعولا به ويصدون حال وهنا قال رأيت المنافقين ولم يقل رأيتهم فأظهر في موضع الإضمار والإظهار في موضع الإضمار له فوائد الفائدة الأولى الحكم على هؤلاء بالنفاق لأنه لقد رأيته لم يتبيّن أنهم ملاطفون. هذا من من الأعراض. أنت عندك قول الخالق اسم واستفاع الخلق وخرج من استفاع أنه يخلق بعد أن كذب تحت تحت دراز مطابقة تضمن ولزم. ما ذكرت دلالة النزوم؟ دلالة النزوم هي دلالة على العلم وإيش؟ والقدرة، ها؟ إيه فش. سمعنا سمعنا نشوف. ثم على اعلام ترى انهم يزمون وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمْ رَأَيْتَهُم مُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْحَقِّ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَـٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يُحَرِّفُونَ بِٱلْحَقِّ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ اولئك الذين يعلمون والله ما ما في ما في قلوبهم فاعوذ عنهم فاعوذ انهم وابهم وكلهم فيه أنفسهم قولا بذيغا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ما لك استفيد من قول يزعمون ما لك استفيد من قوله يزعمون لا ما لك استفيد منها ها يا خرمان ما اسمها أن إيمانهم ليس حقيقة يزعمون أنهم آمون لا يريدون أن يتحاكموا الطغوط محلها من الأعراض أين أين طيب حال مين من الواف يزعمون طيب ما المراد بالطاغوت هنا؟ نعم الأخ هنا أنت زائر ولا منتظن؟ أين المصحف؟ لازم ينتظر يحمل كتاب وإثبان من؟ نعم لا هنا حتى وته مني كل مكان في حاسب محمد نعم طيب